حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ إِ الَّينَ آمَنوا وََّذينَهَادُ وَ الصَّابِعونَ وَنَّ صَارَامَن آمن مَنْ آمَنَ بِلهَّهِ وَالْيَوْومِآخِلِ وَمِل صَالِحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلَاهُ يَحْزَنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 وَمَا أَوَاهُنَا النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسْنَا الَّذِينَ كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله أفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل خَلَة موقَ بِنِهِ الروسُلُ وَأُ صِبيقَة كانَ يَأكُ نِ الطَّعام أظر كَفَنُ بَيّين لَهُآياتِثٌ مظر أن يُؤفَكُون قُلْ تبُدونونَ مِن دُون الَّهِ مَا لا يَمِكُ لَكُمْ ضَرَُّ وَل نَفحى والله هو السميع العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده no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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الله الْكِتَابِ لَا تَعْنُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْنُوا فِي دينكم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 ذلك بأن منهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا مَا أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وَماَا لنا لا نُؤمنِنُ بالِلههِ وَم أزِلَِ لين وَماَا وما لنا لا نُؤنُ بالِلههِ وَما جَأَنا مِنَ الحَبّ وَنَقومأَ وذِقلَناَا رَبّناَا وَنَطمعُأَ وودِخلَنا رَبّناَا ونطمع ربنا معقَوْمِ الصَّالِفين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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكف كف ولكن يؤاخذكم بما عقدتم فكفارته إطعام عشرة مساكين كفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتوا واحفظوا ايمانكم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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبوضاء في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبوضاء في الخير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 فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صياما ليذوق وبال أمره عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنْتِقَامٌ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُ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 اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم مَا على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل لا الْ الخَبثُ وَ الطيبُ وَلو أعجبك كَسرَةُ الْ الخَابث فَاتَّقُ اللهَّ يؤُون الأبَابِ عَ كُُ سمع الله لمن حميده الله <تصفيق> أكبر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 تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله وفور حليم قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين قَد سَالَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِهِمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ ولا وصيلتي ولا حامن ولكن, ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وَإذاَا قِيلَ لَهُم تَعَلَ إِلَى مَاأَنْزَلَ اللهَّهُ وَإِن عسُولِ قوا حَسبونَ مَا وَجددنَا قالوا حَسْبُناَ مَا وَجدَدنَا عَلَيْهِ أَبَنا أَلَ كَانَ أَبَأُهُم لا يَعلملَمونَ شَيْئَو وَلَا يَهْتَنُون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 اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان رتبتم لا نشتري به ثمنا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 فآخران يقومان مقام هما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله شهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا ان الظالمين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 تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ, ت... وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فتنفخ وَإذ تخلُقُ من الطينكحيئَةِ الطِ بإذني فتَثُقُ فيها فتكونُ طَيرًا بإذني وَإذْ تُبر الأكها وَأَبْصَ ب إذني وَإذ الت وَتُبر الأكها وَأَبصَ بإذني وَإذْ تُخرجُ الموتَ بإذني.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 وَإذ أَوْ حَرثُ إِ الْ الحَواارينَأَ مِنوا ب وَبِرسُون طَاالوا آممَ وَشحَدِ بِأَناَا مُسْنمُون میں الله ہو اللہ <تصفيق>